عجايب حال هالدنيا عجائب ألم وحزان وانفراق حبايب عجائب حال ألم وحزان وانفراق حبايب حبيب كان حي وصار غايب حبيب كان حي وصار غايب مقدر والقدر لا بدي مقدر والقدر لا بد صاير انا دري من صاب علينا ولكن الامر ما هو بيدينا انا دري صاب علينا ولكن الامر ما هو بيدينا بكى الجوف يا ربي جايينا بكى الجوف يا ربي تعينا على فرقه في مصايب لا فرقا في يوم الصعايا عجائب حال هالدنيا عجائب ألم وحزان وانفرق حبايب عجائب حال هالدنيا ألم وحزان وانفرق حبايب حبيب كان حي وصار غايب حبيب كان حي وصار غايب مقدر والقدر لا بدي مقدر والقدر لا صاير نبي رحمتك يا ربي ولطفك نبي غفرانك وعفوك وعطفك نبي رحمتك يا ربي ولطفك نبي غفرانك وعفوك وعطفك نبي فضلك عليه بجود كفك نبي فضلك عليه بجود كفك نبي له جنتك يا ذا الوهايب عجايب حالها الدنيا عجايب ألم وحزان ومفرق حبايب عجايب حالها الدنيا عجايب ألم وحزان ومفرق حبايب حبيب كان حي وصار غايب حبيب كان حي وصار غايب مقدر والقدر لابد صايف مقدر والقدر لابد صايف وصبر يا إلهي والدينا بكل محزون يا ربي تعينا اصبر يا إلهي والدنا وكل محزون يا ربي تعينا وكل ان حاله صارت حزينه وكل إنعلته صارت حزينة على فرقك يا صدر النوايب على فرقك يا صدر النوايب عجايب حالها الدنيا عجايب ألم وح زان وانفرق حبايب عجايب حالها الدنيا عجايب ألم وح زان وانفرق حبايب حبيب كان حي وصار غايب حبيب كان حي وصار غايب مقدر والقدر لا بدي صاير مقدر والقدر لا بدي صاير غريبة يا أمانينا السعيدة نحط مع الأعوى من عديدة غريبة هي أماننا السعيدة نحط مع الأعوى من عديدة وننسى جنة, وننسى جنة الله وعيدة وفي لحظات تأخذنا النصايب